إِنَّا فَتَحْنَانَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَنَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ ويثم, وَيُثِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ طِرَغًا مُسْلَقِيمًا وَيَنْفُرَكَ اللَّهُ نَخْرًا عَزِيزًا أَوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِن وَ ت الس و وال وك الله م خشيمليونخ المؤمننا والم في جَّ في فجرين ت أن كان شخص الحض خ بين في و خ عنهُ سي وكك ي ته النم والزم المُناذكين والون في خ والكين وشركات اذ بانوا بالله ومن نستوي عليه دا يا ستر وغضب الله عليه ولعنهم واعذبهم جميعا واعذبهم جهنم السماوات والنار وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا لتعلنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتصبحوه وتصبحوه ذكرة وعصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله بفوق أيديهم فمن مكث فإلا ما ينكث على نفه ومن أوفى بما عاند عليه الله فسيغم عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراض شغلتنا أموالنا وأهلونا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقودون بأرسلتهم ما ليس في قلوبهم خلف ومن لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضغرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بل ظننتم من لن إلى أهلهم أبدا وزنين ذلك في خدودكم rasun esraina ta'dala lil kafirin sa'ira walinamul kusama was-nabni yanzimuna liman yasha wa y'azibuna man yasha wa på nu mu påna i pane ko som gina ma gan nimän nia kunga I bana ko som قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيحولون بل تحصلوننا بل كانوا لا يفصلون إلا قليلا فلن المخلفين من الأعراض فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلون فإن تطيعوا مؤكسهم الله أجرا حسنا وإن ما تولوا ليس قبل يعذبوا ثم على ليس على الها ما حرج وما على ما خرج حرجهم وما على النبيل حرج ومن يف إلا سوى من يقول يقول اخيرا وجن ناسير تجري من تحت الاذنا ومن هي ثمن عذابا ذيما لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يرانون جذع الشجره فعلمنا في قلوبهم بالسكينه عليهم فعندس سكينه عليهم واثابهم فتحا من قبيل هو مغانم كثيره يخونونها ش عزيزا غزيز ف وَ فَد اللهذم غاننا كثير سا لكم هذه وكف عيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقبروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين شفروا لولوا الأجبار لولوا الأجبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم مثل ما غلبنا في قنخنين وصابل ولا ننسى لانصرت الله نديلا وهو الذي كف عين يضم عين يضم عنهم وعين يضم عنهم لبطن مكه لبطن مكه من بعد ان اغترش ما لي وكان الله بما كانوا بطيرا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَهُدُّونَ مَعَادِنَ الْأَعْنِي وَبَلَغَ مَحِلَّ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ لم لَّن تُصِيبَهُمْ إِلَّا مְصِيبَةٌ مُّحَقَّقَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا فتصيبكم منهم معا وثم بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلون عزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المهنين وأنزمهم سلمة وكانوا أحص بنا, بنا وأهلنا وكان الله بكل شيء علينا لقد خدق الله رسول مضعيا بالحق لتنخذون المسجد القرام إن شاء الله آمنين محلقين مروسكم ومقصرين ومقصرين لا تخاطون فعلم ما لم تعلموا فجاءنا من دون ذلك ما عن قريب هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار حمال بينهم كما هم ركع Je seú na pan muli في <تصفيق> وجوههم من نفر السجون ذلك مثلهم في الثورة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه أخرج شفعه بآزره تستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بمن الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعلم الص الصالحات What I do, I know